ان الشيطان للانسان عَنْهُمْ مبين الله الله الله والله الله سيدي الله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 وَلَا كِنَّ أَكْفَعَنَّهِ لَا يَعْلَمُونَ Thank <laughs>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 <تصفيق> الله, الله الله الله الله الله يا قرآن الله هذا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 أحب الىنا واف من مجاهل الله الله الله الله الله الله الله الله إذ لا تفرق عني كيدهن أصب إليهن وأكون من الجاهدين فاتجاب له ربه فصرف عنه Amen.